أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن را تيس آيات الكتاب الحكيم أكان ماك عجبا أم أن أحلنا ان رجل منهم ان انذرن الناس وبشر الذين امنوا ان انذرن الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صجدتي نذرهم أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا هَاوِيَةٌ عَلَى صَخْرٍ مُرَصَّدٍ إِنَّ رَبَّكَ بِالْأَمْرِ لَشَدِيدٌ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ما لي شقيع الا من بعد اذ ذلك من الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه نرجعكم جميعا وعند الله حق إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ يَجِدِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كانوا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 يُفَسِّرُ الْآيَاتِ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ and لِتِينَ مَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَحِيَّةٌ مِنْهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ عَجَّلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالُهُمْ وَكُلُّ نَفْسٍ إِلَىٰ رَبِّهَا أَجِلُّهَا فَنُذَرُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ طَغَاةً وَنَسِيَتْ يَوْمَئِذٍ مَّن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِن دُونِ وَإِذَا نَسِيَ الْإِنسَانُ إِنْسَانُ دَعَا لِجَنَّتِهِ أَوْ, قاعدا أو قاعدا إِنَّ سَلَمَنَا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرُوهُ مَرَّ كَأَنَّ لَمْ يَدْرُنا إِلَى عُبْدِ نَسَن كَبَالُ تَظُنُّ مِنَ النَّصْرِ فِيمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا قَدَرَ أَهْلَكَ مَنْ قام بهم مما ولدوا جاء اتبع رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجز الجرم المجرم ثم جعل ما سَتَسِيرُ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَكْنٌ سَتَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُنَا بَنِينَ قَالُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً أَنَّ هَذَا قُرْآنٌ غَيْرُ هَذَا قل ما ان لدن الا يكون ان ابذله من تنقوا ان استغفر الا ما يشاء الي ان اخاف عصيت ربي عذاب يوم ناغ اللهم ما كلتوه عليكم ولا ادراك عندي فقدولبتم فيكم عمرا قد لي الا تعقلون فمن اغلم قَالُوا عَلِمَ اللَّهُ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَوْ يَشَاءُ لَذَلَّنَا وَلَكِنَّ الْأَغْلَانَ هُمْ يَكْذِبُونَ قَوْمِنَا أُولَئِكَ شُفَعَاءُ عِندَ الله أَتَوْنَا بِأَمْرِ اللهِ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا عم يُشْرِكُونَ وَلَكَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً تَشْتَرِكُونَ وَلَمَّا كَلَّمَتْهُ سَبَقَتْ مِرْيَةٌ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَصُدُّونَ لَوْلَا فَتِنْ مِنْ رَبِّهِ فَإِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِلَىٰ إِلَٰهٍ أَذْقَنَنَا مَكْرَحَةً انذير بارؤا امسكتهم الى لهم اذا لهم ذكر يسير اياتنا ولله اسرع مكر رسلنا يهتدون ما تنكرون هو الذي يَجْرِي بِهِ الْبَحْرُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي فُلْكٍ وَجَرَيْنَ بِهِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَشَرَحَ بِهَا آفَاقَ اَثْنَايَهُ عاقِبُ وَجَاءَ أَمَنُ الْمَجْنُونِ كُلَّ مَكَانٍ وَوَانٍ وَجَاءَ يَقُولُ إِنَّهُمْ قُحِفَةٌ بِذَعْمٍ وَاللَّهُ مُخْلِقِينَ لَهُمُ فَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِالْحَبْلِ فَإِنَّهُ من رَبِّهِ الْمُنْتَهَى وَمَا يَزِيدُهُ عِلْمًا إِلَّا مَنْ أَصَابَهُ الْبَصَائِرُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا دَارُكُمُ عَلَى الْآخِرَةِ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم فَلُونَ سَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا انزَلَّ المَاءُ مِنَ السَّمَاءِ تَخْلَقُ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ تَخْلَقُ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِنَ يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حتى حتى اخذت ارض الرسها والزينت ومن اهل ما ومن اهلها, وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعنا وَجَعَلْنَا هَٰذَا قَصِيدًا كَلَّا لَمْ تَصُمْ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يشاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادًا وَلَا يَمُحُطُ وُجُوهَهُمُ الْقَتَرُ وَلَا دَنَسٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الذين كفروا السنين اتجازا وسنين من لدنها وترحقهم من الله ما لهم من الله من عاصم كان مما شيء قطعا من الليل مظلما لاَ إِن كَانَ أَصْحَابُ النَّارِ مُنْفِيهَا خَالِدِينَ يَوْمَ النَّشْرِ الْجَمِيعِ فَمَنْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَتْ وَقَالَ شُكَّاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِلَيْنَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُمْ ذاتكم راقين هنالك كل نفس ما اسرفت ورد من الى الله مولاه هو الحق يا مل عن كانوا يسترون امين الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَن يَمْلِكُ الصَّنَوَانَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَكُلْ أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فَعَلَيْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ أَفَنُنْيَا تَسْقُطُونَ كَذَلِكَ حَقَّ كَلِمَةِ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا انهم لا يقمن قل هم شركاءكم من يبدا خلقهم ويعيدهم قل انما يبدا الخلق ثم من يعيده, يعيده فانا ماخضقون سَائِسٌ لَمْ يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ قُلْ لَنَا هُدِيَ لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي مَالِكٌ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَهُمْ يَسْتَبِعُونَ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّمَا الظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَمَا كَانَ مَبَنَا الْقُرْآنَ أَن يُنْفَخَ فِيهِ مِنَ الذِّكْرِ بَلْ هُوَ تَذْكِرَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ كِتَابٌ لَّى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَسْهِيلًا كِتَابِلًا عَلَى بَصِيرَةٍ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ تَأْوِيلُ عُلَمَاءٍ اسْمُهُ وَدَعَوْنَا اسْتِقَامَةً مِن دُونِ اللَّهِ ان فَكَذَّبُوا وَلَمْ يَحْكُمُوا بِعِلْمٍ وَلَمْ بِمَا لم بعلمه ولما يَأْتِيهِ تَأُولُ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَوَيُؤْمِنُ بِكَ فَسَتَأْتِي عَاقِبَةُ الْقَوْمِ وَهُمْ امين بالله اسمه ودينه وربك اعلم بمن تسبي وانك ربك فكل عمل ولت عملكم انتم برئ او من ما اعمل وأنا بريئ اسْمُهُ الَّذِي لَوْ كَانَ لَا يَعْقِلُنَّ أَمِنَ مَنْ لَوْ دُرِئَ إِلَيْنِ فَتَعْنِي فَتَهْدِي وَيَوَمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَجَارَعُونَ بَيْنَهُم أَدْخَسَ الرَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ مِنْ أَمْنٍ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَسْتَفْرُونَ مَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِلَّا أَمْنٌ كُنْتُمْ تَسْتَبْشِرُونَ انَّمَا مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ فِي أَجَلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا تَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ أأنتم إن آتاكم عذابُهُ داءًا أم من يرن ما من مجرمٍ أسنن إذا ما وقرأ منكم ألن أنا وقد كنت تستعذون ثم نصيب للذين ظلموا عذابا قلم بها فجزاؤنا اننا كنتم تظلمون والاستين بذلك احق هو لربي وَأَمَّا إِنْ كُنْتَ بِمُعْذِبٍ وَلَوْ أَنَّ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنٍ وَلَكِنَّ السَّمَاءَ ارْتَفَعَتْ بِنَا وَأَسَرُّوا مِن نَّبَأٍ لَّمْ نَرَهُ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 يومئذ الى الله ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم لعظة من ربكم وشفاء هُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ الْفَرِحُونَ أَيَجْعَلُونَ أَن كُمُرْدِنْ تَجْعَلُونَ مُحَرَّمًا وَحَلَالًا تَجْعَلُونَ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَحَلَالًا ۖ إِن تُبْدُوا مَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ تَنزِيلُ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ عَمَلًا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مَّثَلٍ وَالذَّاتُ فِي الْأَرْضِ وَعَلَى السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ الْمُبِينِ وَمِن حَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْغِينَ لِلْكَلِمَاتِ لَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَلَا خُلِقَ قَوْمٌ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْزِي الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يُخْشَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَذُوقُونَ إِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّمَا إِلَّا يَخْرُسُونَ فَالَّذِي جَعَلَ لَهُ اللَّيْلَ مِسْكَنًا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 الذين يسترون علم الله فبلا يسلحون متاع في الدنيا الينا مرجعهم فلنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون عليهم نبأني إذ قال يَا قَوْمِ أَنذِرُكُمْ وَأَخْشَاهُ لَكُمْ وَمِنِّي وَمِنْكُمْ رِزْقُهُ وَمَا أَنتُمْ بِهِ بَابِلُونَ إِنْ كَانَتْ تَبَرُّ عَلَيْكُمْ نَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ, فعلى الله توكل عَلَى اللَّهِ نَتَوَكَّلُ فَإِذَا أَنْهَكَنِي أَمْرُهُ وَشَرَكَاءَ أَسْتَسْلِمُ لِمَلَائِكَةِ أَمْرِكُم عَلَيْكُمْ غَاوِينَ مَتَى الْقَدَرُ إِنَّنِي أَقْدُرُ إِلَيَّ وَعَلَاكُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ أجري إِلَّا على اللَّهِ وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَذَمُّ مُتَنَجِّينَ وَمَن مَّعُوسٍ كُلُّ وَجَعٍ لَّهُ الْخَلَائِقُ وَأَوْرَقْنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُوَ فِي دَرَكٍ تَجَافَى عَتَبَةً مُّنذَرِينَ إِذْ مَدَعْنَا مِن بَعْدِ ثم الى قوم فجاؤهم بالديدنات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به قبل كذلك نقبه على كل معتدي ثم نبعث من بعده فَرَاٰدَ فِرْعَوْنُ وَمَلَؤُهُ بِاٰيٰتِنَا فَتَكَبَّرُوا اسْتَكْبَرُوا وَكَانَ قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ حَقُّ الْحَدِيثِ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اِنَّ هذا لفحر لمّا جاءت أسحر دانا ولا يسلح السحر وأن وجئتنا لتنسنا مما وجبنا علينا آباء أما وتكون لك الملك تكون لك ملك قدرها في الارض وما نحمل لك ما بنئنين بقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم الم جاء استحرط قال لهم موسى أَنكُم مَّا أَنْتُم مُّؤْمِنُونَ أَلَمَّا الْأَنْقَلَ قَالَ مُوسَى مَاذَا بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَيُقِيمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ سَمَاءٌ أَمَنَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا ذَرِيَّةٌ صَوْمٍ عَلَى خَوْفٍ يُصِيبُهُمْ عَوْنٌ وَمَلَائِكٌ بينهم و ان في العون لعان في الارض و انهم لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم ان لم تفعلوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ قَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا جِئْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القَوْمِ كَافِرِينَ وَأَرْهَيْنَا إِلَى مَثَوَى وَأَخِيهِ أَنْ تَدْوِءَ آلَ قَوْمِكُمَا بِيُسْرِيَ مَوْتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وبشر قال موسى ربنا إنك أعطيت كلعون وملأ أمادينه وأمواله في, في حياة الدنيا ربنا ليبن عن سديك بَنَؤُا مُتَّعَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْتَدَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ سَلاَمٌ حَسَّى يَرَوْنَ عَذَابَ الْأَلِيمِ وَلَقَدْ حَجَّتِ الدَّعْوَةُ مَا فُسْتِيَ مَا وَلا تَسْتَبِعَا سَبِيلَ الَّذِينَ لَمَّا وَجَدْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَجْبَعْنَاهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودُهُمْ دُونَ يَدِ رَبَّهُ وَرَأَىٰ كَيْفَ آمَنُوا تُؤْمِنُهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمنت بني فَإِنْ تَقْبَلُوا وَتُؤْمِنُوا فَتَمَنَّلُوا الْمُفْسِدِينَ سَيَوْمَ نُذِيكَ بِبَدَنِكَ لَتَكُونُ لَنَا خُلْفًا آيَةً وَإِنَّ مِنْكَ فِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَاثًا آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَوْعِدْنَا فَإِلَى نَبِوَةٍ أَخْدَتِ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْقَنبَاتِ فَنَخْتَلِفُ فَنَخْتَلِفُ حَتَّىٰ جَاءَ أَحَدَهُمُ الْعِيدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إليك فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ فَإِن لا تنجرف اثر خطو ربك فلا تكن من, من المنكرين ولا تكن من, من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين وَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَ أَسْمٌ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ أَلَمْ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا فَامْنَعُوهُمْ وَسَلِّمُوا مَنْ آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ لَنَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابًا في الحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ فَكَلَّا آمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَتَأْنُ فَتُكْرِمُونَ مَن لَّمْ تَحَسَّاهُ يَكُونُونَ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بإذن الله وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَلْيَنْظُرُوا مَاذَا يَسْكُنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُتُّغِنِ الْآيَاتِ وَالنُّذُرَ عَنْ صَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ سَهَرٌ تَجْرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ إِنَّ السَّمْعَ تَجْرُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ النَّاظِرِينَ وَنَجِّيو كُلَّنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ أعوذ بالله لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوصف وامرْت أن أكون من المؤمنين ان اكن وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينمعك ولا يضر فان فعلت فانك اذا من الظالمين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 هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ طُلْيَا أَن يُمَنَّ لَكُم لَقَدْ جَاءَ أَكْمُلُ حُكْمِ رَبِّكُمْ فَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يهتدي وَمَا هُوَ بِالْمُصْطَفَىٰ نَمَا يَضُرُّ عَلَيْنَا وَمَا نَعْلَمُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُهَانَ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ الله وهو خير هاتين